أما بعد فأسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على قاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته مع إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد كان المفترض أن يكون معنا في هذه الدقائق فضل الشيخ محمد الطويل حفظه الله، لكن حال بين حضوره شيء شغله يعني أسأل الله أن يجمعنا معه دائما على الخير وبالخير، فلنا نقضي هذه الدقائق إن شاء الله مع ادب سلف في التعامل مع الناس هذا الكتاب القيم الذي شرعنا في القراءة فيه منذ فترة وأسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا أدب سلفنا رضي الله عنهم ورحمه الله وقلنا أن مراد المؤلف الأول من وراء هذا الكتاب أن يذكر الناس بما كان عليه أدب وخلق السلف رضي الله عنهم ورحمة الله وخص جانب مهم وهو جانب تعامل مع الناس كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم ولنا فيهم أسوة إذا أراد الإنسان أن يكون حقا على منهجهم وسلوكهم آذابه وصلنا للأدب الثاني عشر وأقرأ العناوين عناوين ما مر وبعد ذلك نقرأ إن شاء الله فيما كتبه المؤلف أسأل الله أن يجزئه خيراً وأن ينفعنا بما كتب الأذب الأول قال لا يطمعون في رضا الناس ويؤثرون رضا الله تعالى أول أهدافهم أن يرضى الله عز وجل نسال الله أن يرضى عنه ثانيا قال يقبلون الحق ممن جاء به ولا يلتفتون إلى قائله قال ما انه من الحق يقبلونه على لسان من جاء به كائنا من كان الثالث قال يرجعون للحق ولا يخضعون ويرجعون للحق ويخضعون له يعني لا يكابرون انما ما متى بان وظهر الحق لهم يرجعون اليه الرابع قال ينصفون مخالفيهم ولو كانوا مبغضين مشلوعين لا, لا يقولون أبدا على أحد من الناس ما ليس فيه ولا يجحدون فضلا أبدا لواحد من الناس حتى وإن كان من أعدائهم الخامس قال يعتبرون الناس بكثرة المحاسن ولا ينسون المحاسن ولا يغطون المعارف يعني عند الحكم على الرجال يحكم على الرجل بما غلب عليه فإذا كان رجل غلب عليه الخير لكن عنده كذا وكذا فلا ينبغي ابدا أن ينسب إلى الشر وإنما ينصح فيه ولا يفضح السادس قال ينصحون ولا يفضحون السابع قال يرفقون في الأمر والنهي وتعليم الجاهل. ثامن قال لا يصغون إلى الوشاه الناس التي تحمل الذين يحملون النميمه ويريدونها نارا مشتعله دائما لا يرضون عن وفاق ولا صفو بين مسلم واخيه المسلم إنما يحملون الكلام والمذمات ويزيدون حتى تشتعل العلاقات ولا تصف العلاقة بين المسلم وأخي المسلم فمن أذى السلف أنهم لا يستمعون إلى هؤلاء قال لا يصغون إلى الوشاه ويخمدون الفتنة بعد ذلك التاسع قال يلتمسون الأعذار ويقبلون الاعتذار ولا يفتحون الباب لأهل الضلب العاشر قال لا يفتشون عن معايب بيوتهم ويعفون ويتغافلون عن زلات الناس آخر ما تكلمنا عنه هو ما عنونا له المؤلف حفظه الله بقوله أن من أذب السلف أنهم يسترون عورات الناس نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة بستره الجميل وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا إن ربنا ولي ذلك والقادر عنه. بعد ذلك الأدب الثاني عشر يقول يتبادلون الرقائق القولية ومكار الأخلاق تعامل السلف مع بعضهم آية في التعامل وحسن كلام الأخ مع اخيه يتبادلون الرقائق القوليه اذا تكلم مع اخيه في اي ظرف من الظروف انما يختار الكلمات لانه يتعبد لله بذلك قال يتبادلون الرقائق القوليه ومكارم الاخلاق قال ذكر الغزالي رحمه الله ان الشافعي رحمه الله اخى محمد بن عبد الحكم يعني الشافعي رحمه الله كان اخا لهذا الرجل وكان قريبا منه جدا ذكر الغزالي رحمه الله أن الشافعي رحمه الله اخ محمد ابن الحكم ابن ايمن ابن ليث المصري وكان يقربه ويقبل عليه يعني كان قريب جدا من الامام الشافعي رحمه الله ويقول يعني الامام الشافعي رحمه الله ما يقيم بنصر غيره يعني هناك صعوبات وعوائق تقابل الإمام الشافعي لكن أخوة فلان وحسن أخلاق فلان تجعل الشافعي رحمه الله يعني يستمر ولا يتعجل في الرحيل قال فعتل محمد هو أخو الإمام الشافعي وصاحبه محمد بن الحكم فعتل محمد فعاده الشافعي زاره في مرضه فقال الشافعي رحمه الله كان بليغا وكان يعني يتكلم بالشعر وبالبلاغه فلما زار محمد ابن الحكم في مرضه قال الشافعي رحمه الله مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزني عليه يعني ساءه أن يرى اخاه يعني مريضا مجهدا متعبا فقال محمد في جوابه رد عليه وهو مريض قال فاتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه لما رأى هذا الذي يحبه في الله وهذه الصلة وهذا الدفء دفء الأخوة في الله الذي لا يمنع أبداً يعني ولا يحول بين أي واحد منا وبين أن يتعامل به بهذا الدفء وهذه الأخوة مع أخيه حائل ولا مانع مانع أن يتعامل الأخ مع أخيه بمثل ما كان يتعامل به ال ال ال ال ال الواحد من السلف مع إخوانهم رحمة الله عليه وساق ابن عساكر رحمه الله بسنده عن إبراهيم رحمه الله وكان جليسا للشافعي قال دخلت مع الشافعي حماما فخرجت قبله وكان الشافعي طوالا جسيما نبيلا يعني في جسد بصفة وكان إبراهيم طوالا جسيما فلبس إبراهيم ثياب الشافعي ولبس الشافعي ثياب إبراهيم والشافعي لا يعلم أنها ثياب إبراهيم وإبراهيم لا يعلم أنها ثياب الشافعي وانصرف الشافعي إلى منزله فنظر. فإذا هي ثياب إبراهيم وإبراهيم نظر فوجد انها ثياب الشافعي قال لما نظر الشافعي فإذا هي ثياب إبراهيم أمر بها فطوية وبخرت غضى عليها شيء من الأد وجعلت في منديل ونظر إبراهيم فطواها وبخرها جعلنا أيضا شيء من الطيب وجعلها في منديل ثم راح جميعا ثم راح جميعا فجعل الشافعي ينظر إلى إبراهيم ويبتسم إليه وجعل إبراهيم ينظر إلى الشافعي ويبتسم إليه فلما صليت العصر قال إبراهيم أصبحك الله يقول للشافعي رحمه الله هذه ثيابك وقال الشافعي رحمه الله وهذه ثيابك والله لا يعود إلي منها شيء ولا يلبسها غيرك فأخذ إبراهيم الثياب جميعا وكان بين سعيد بن العاص رضي الله عنه وقومه من أهل المدينة منازعة فلما والله معاويه لما معاويه رضي الله عنه جعله يعني سعيد بن العاص اميرا على المدينه ترك المنازعه خلاص نوقف الخصومه وقال لا انتصر لنفسي وانا وال عليهم لما سيب الاماره خلاص ما فيش مشاكل يبقى احنا زي بعضنا نتنازع ايه جد النزاع لكن الآن وأنا في هذا المكان لا انتصر لنفسي استغل في هذه المكانه وتلك الوظيفه قال ابن عقيل في الفنون هذه والله مكارم الاخلاق وقال السكن. الحرشي رحمه الله اشتريت من ابي المنهال سيار ابن سلامه شاه بستين درهما فقلت تكون عندك حتى اتيك بالثمن خلاص أنا اشتريت اذهب اتيك بالثمن وارجع قال تكون عندك حتى اتيك بالثمن قال الست مسلما تخيف تقول لي مش انت مسلم الاصل من المسلم يفي بما قال ووعد به ولا يخالف قال ألست مسلما قلت بلى قال فخذها فأخذتها ثم انطلقت فأتيته بالستين فأخرج منها خمسة دراهم وقال يعرفها بها كان هذا تعامل السلف رحمة الله عليهم مع بعضهم البعض كنت في بالأمس أذكر لي إخواني شيئا يعني ذكروا لي الشيخ كمال رحمه الله كان فضيلة الشيخ سيد بن حسين العفاني حفظه الله يجهز عنده جهاز فرش كامل لشقة لإرادة الزواج وحدث لانشغاله ان كان أصهارهم الذين يتبعون سير العمل عند الشيخ كمال رحمه الله وحدث مشكلة وخلاص انفصل الشيخ وانفصلت عنه هذه المرأة وطبعا كان من حق المرأة نصف المهة يعني أقل بكثير لأن كانت التجهيز لي شقة كاملة فبعد أن حدث ذلك وعلم الشيخ كمال كان الناس يتابعون الامر عند الشيخ كمال الشيخ كمال رحمه الله الشيخ سيد وقالوا الناس بيتابعوا الحاجة ويستلموا الشيء وده أكتر بكتير من حقهم فقال الشيخ سيد حافظه الله وذكر كلاما للشافعي رحمه الله قال الحر من عرف الوداد لحظة كان الشافعي رحمه الله له كلام الحر من عرف الوداد لحظة وامتى لمن أفاده لفظة أخلاق الإنسان وأصالة الإنسان ومعد الإنسان يظهر عند الخلاف فالحر والإنسان اللي عنده أصالة إذا وقع بينه وبين من كان في فيما بينه وبينه ود لا يستطيع ولا تطاوعه نفسه انه يفجر في الخصومه ما ينفعش كان بينه وبين هذا الإنسان ود وقر ما يدرش هو يأتي بكل ما يستطيع أنه يأتي به طيب فماذا يسمع إذن مع الغريب قال الشيخ سبه ياخده كل شيء والحر الإنسان الأصيل من عرف أي ذكر ولم ينسى ولم يجحد الوداد لحظة كان في اليوم الفلاني بيننا ود وتقارب وانتما لمن أفاده لفظه حتى اتعلم منه حرف بس او مسألة مش ينشأ الخلاف ويقع سوء تفاهم بين فلان وبين شيخه فانقلب ومن بعد الود يبقى الشيخ ده من اعداء الاسلام ويظهر هذا الذي تعرف لا الحر من عرف ايه الودادة لحظة حتى لو كان بينك وبين ود في لحظة في يوم من الأيام احفظ ذلك لما يقع القلق والانفصال قال الله ولا تنسوا ولا تنسوا الفضل بينك اش كان فيه ود وقرب هكذا تعامل السلف مع بعضهم البعض رحمة الله عليهم الادب الثالث عشر يقول يعاملون الناس بحلم وسماحة أخلاق كأن هذا الأدب متمم لما مر قال تنازع الحسين بن علي سط النبي صلى الله عليه وسلم والوليد ابن عتبه ابن أبي سفيان في أرض هذا يقول هذه ارضي وهذا يقول هذه أرضي قال والوليد يومئذ أمير على المدينة واحد من المدينة الحسين رضي الله عنه يتنازع مع أمير المدينة على أرض قال فبين الحسين ينازعه هناك تجري بينهم إذ تناول الوليد إذ تناول عمامة الوليد أخذ عمامة الوليد من على رأسه اللي هو الأمير وطرحها فقال مراوان ابن الحكم وكان حاضر هذا النقاش وهذا النزاع وكان حاضرا إن لله ما رأيتك اليوم جرأة رجل على أميره لما شفت كذا قبل كذا جرت هذا الرجل على هذا الرجل على إلّا مه ممكن في حد بيعمل مع الأمير بتاعه كذا هذا الكلام قال ما رأي إن لله ما رأيتك اليوم جرأة رجل على أميره فرد الوليد اللي هو الأمير. فرد الوليد قال ليس ذاك انت ما بتقصدش اللي انت قلته ده انت تقصد حاجة تانية قال ليس ذاك بك ولكنك حسدتني على حلمي عنه ده انت مدين لنا ربنا رزقني الحلم قال لكنك حسدتني على حلمي عنه فقال الحسين رضي الله عنه الارض لك اشهدوا على ذلك. هذا تعامل في نزاع احنا قد لا نبلغ نص هذه الصفات لكن سددوا وقاربوا هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم انت ماشي هؤلاء السلف هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء التابعون الذين رباهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احنا نحاول قدر جهدنا أن نتأسى بما نستطيع من أخلاقهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلا يقول لكش يكون صحابي ولا كن من التابع لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم بقد الإمكان سدد وقاربوا كما قال عليه وسلم قال واسند الصولي عن أبي عبيدة قال كان المهدي الخليفة العباسي محمد بن المنصور رحمه الله يصلي بنا الصلوات الخمس في المسجد الجامع بالبصرة لما قدمها الأمير يصلي الأيام وجوده في البصرة امام المسلمين في المسجد الكبير قال لما قدمها فأقيمت الصلاة يوما فقال اعرابي لست على طهر انا عايز اتوضى واحد من عوام الناس اعرابي قال لست على طهر وقد رغبت في الصلاه فامر هؤلاء بانتظار قل للناس دي استناني ما تقمش الصلاه عشان انا عايز اصلي وراك قال فأمر هؤلاء بانتظار فقال انتظروا ودخل المحراب وقف في المكان اللي بيأم الناس منه وفض الواف قال ودخل المحراب فوقف إلى أن قيل قد جاء الرجل فكبر فعجب الناس من سماحة أخلاقه قال الأوزعي رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أراد أن يعاقب رجلا عبسه ثلاثا ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه هو في شدة الغضب لا يوقع الوقوع قد يزيد فيها يعني أكثر مما يستحق الرجل من العقوبة أيضا في المحاضرات القيمة الرائعة لفضيل الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله له حوالي 11 محاضرة اسمها محو الأمية التربوية ويتكلم عن تربية الرجل لابني ويقول لا تعاقبه وأنت في شدة الغضب انتظر وإقدم غيظك ما استطعت حتى تهدأ نفسك وإن رأيت أنه يستحق العقوبة فلا تقدم على ذلك حتى يقتنع انه مستحق للعقوبة انت عملت كذا اه وانا حذرتك اه وقلت لك لو عملت كذا يبقى تستحق كذا اه وسمحتك المرة الفلانيه اه وكذا كذا يعني انت مستحق للعقوبة فان اقر بذلك فارجع الى الاسلام الاسلام فيه مروا ابناءكم بالصلاة لسبب، واضربوهم عليها ده كلام الشيخ حفظه الله فابن عشر سنين ليس امر يستحق الغلام ان يضرب عليه في اعظم من الصلاة بعد التوحيد لا فان كان ثم عقاب فليكن شيء يعني يتناسب مع ان انت لا تصل للضرب. متى تصل للضرب? لما يتجاوز عشر سنين. لا تضربه انت في قمة الغضب. ولا تضربه احيانا الطفل غير مستوعب. لماذا يعاقب? مش فاهم انت بتضربه ليه? وعقله وفكره القاصر ان انا طب كان يفهمني طب كان يعلم طيب طيب طيب, طيب هذا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول عنه لوزعير رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثا ثم عاقبه كراهية ان يعجل في اول غضب هو في شده الغضب ربما يتجاوز الحق فذا وعن احمد بن عبد الله الاعلى الشيباني رحمه الله انه سمع شيخا من طيء يقول ان رجلا اخذ بلجام عدي, عدي بن حاتم صاحب من عدي بن حاتم صاحب من عدي بن حاتم صحابي صاحب من صاحب رسول الله لان طالت بك حياة، مش داع عدي بن حاتم قال رايت رجلا أخذ بلجام يعني ركاب عدي بن حاتم فقال الرجل بيكلم عدي تفخر بأبي وهو جمر في النار مات على الكف وتفخر على قومك بأن تجلس على وطاء دونهم تجلس في مكان وانت كده بتتعالى على الناس وجعل يقصد به وذكر أشياء وهو واقف لا يحرك بغته يعني ما حاولش أنه ينتزع منه اللي قام ويكمل السيف فقال لما سكت لما خلص خالص قال إن كان بقي عندك شيء تريد أن تذكره فافعل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم ان يسمعوك تقول هذا لشيخهم لم يرضوا أنا أحلم لكن هم لا يحلمون ولا يصبرون وقيل للأحنف ابن قيس رحمه الله ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم التميمي أتاه آت وهو محتب جلسه الاحتباء جلسه معينه كذا زي الشيخ مختار كذا جلس جاءه ات وهو محتبل فقال ابن اخيك قتل ابنك ابن يعمل ايه ها ابن اخيك قتل ابنك قال عصى ربه وفت فت عضده المفروض ان ابن عمه ده كان عضد لي وسنف خد بالك قال عصى ربه و فت عضده جهزوه قطع رحمه جهزوه قال وما حل حبوته ما امش من مكانه حتى جهزوا ابنه وقام قام فصلى عليه و الاحنف لقد اختلفنا الى قيس بن عاصم في الحلم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه شوف طلبة العلم وشدة عرس طلبة العلم على تعلم المسائل والتفقه في الدين لنوالهم الخير العظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيراً إيه يفقهه في الدين. كان هؤلاء يختلفون إلى العلماء لتعلم الحلم كما نختلف إلى الفقهاء لتعلم الفقه قال لقد اختلفنا يعني رجعنا وعدنا مرارا إلى قيس بن عاصم في الحلم عشان تتعلم منه الصبر تتعلم منه لما حد يجهل عليه يعمل ايه ويرد ازاي وكيف هو في خصومته قال كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه و اسمع رجل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كلاما فقال له اردت ان يستفزني الشيطان بعز السلطان مش لوحدك انت بس لما كنت سمعك لا ده انا سمع الشيطان في نفس الوقت ايه رد عليه اعتقله اعمل فيه سو فيه عاقبه قال فانال منك اليوم ما تناله مني غدا هتخد بكره حسنات قال نصرف رحمك الله هذه بعض آدابهم وبعض أخلاقهم نسال الله ألا يحرمنا مرافقتهم في الجنه نقف ان شاء الله الى هنا ونكمل ونتم المسيره مع هؤلاء رضي الله عنهم في مجلس مقبل ان شاء الله قبل ان اختم هناك مجموعة من الإخوة حلقة من الـ الـ الإخوة اكرمهم الله بأن ختموا كتاب الله عز وجل حفظا من فترة منذ فترة أعانهم الله وجعلت لهم حلقة لمراجعة القرآن ختموا منذ أسبوع تقريبا مراجعة سورة البقرة جرى بينهم اختبار فهذه يعني هديه رمزيه من بعض الاخوه جزاهم الله خيرا تشجيعا لهم على اكمال المسيره اسال الله ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته الاخ انا اذكر الاسماء حسب ترتيب الاخوه الاخ الاول اخ شريف بستين تفضل يا شيخ شريف انا شايفه اه تفضل تعال تعال فيش تصوير رجلك طيب الله اخ حسن العربي العصر اذا اخ الثالث الشيخ عم جابر اخ الرابع اخ سيد بحيري الخامس اخ محمد العنوس قدرت تشوفه السادس الاخ محمود الزيات الاخ محمود الزيات موجود طيب السابع الاخ محمد الصنباط كده مين اللي ما اخذش الزيات والصنباطي؟ الشبت سامح؟ وعمر المشكله طيب اسال الله عز وجل ان يحفظهم وأن يجعلهم من اهل القران العاملين به ونحن معهم وأن يجمعنا معهم في الدنيا على الخير والطاعه ونجمعنا بهم ومعهم في الاخره في جنه ان ربنا ولذلك والقدره من من الشيخ عمار بيذكر ان بعض الاخوه بيجلس على المقب ويشرب شيء وبعدين لما نكلمه يقول ايه احنا ما بنعملش حاجه غلط طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوسه في الطرقات ده طبعا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله مجالسنا نتحدث فيها ما لنا بد منها احنا نحتاجين مش كل واحد فينا بيته موية انه يستقبل اخوه في اي وقت ولا انا مستعد ان انا ازوره في اي وقت ولا في بيته ولا في شغله فاحيانا بنحتاج احيانا بنحتاج نحن نجلس في طريق في هذا المكان طيب اذا احتجت كان الضروره ما يبقاش بقى في المنصة يبقى ايه في مكان كده وعلى قد المصنحه فين هي الامر ده لان انت ينظر اليك شيء ذلك او ابيت ينظر اليك فاياك ان يقال بسببي الملتحين ايه قاعدين هم مع فلان وفلان وجنبهم فلان وجنبهم فلان الحاجات اللي انتم عارفينها ف احفظ نفسك من هذه الايه المجالس قدر استطاعته، وإلى اضطررت لذلك فعلى قدر الحاجة أسأل الله أن يحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وأعوذ بالله أن نغتال من تحتنا أسأل الله أن يجمعنا على الخير والخير قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك